Qair almalu bi alim waladu alim. Bismillahi al-Rahman al-Rahim. Vamaa uberriu nefsi. Inna nefsa la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 فَلَمَّا جَهَّزَهُنَّ بِجِهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَحِيثُ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيُّهَا الْعِيرُ إِنَّكُم لَسَارِقُونَ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 قالوا فما جزاؤه إذ كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدأ بأمعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كذنا ليوسف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 قال معذَّلَ الله أنَّ خذَ إلَّا ما وَجَدْنَا مَتَعَنَّعِذَهُ إِنَّ إِذَا الظَّالِمُونَ فَلَمَّا سَيَأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيَّاً قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُ أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْسِقَ مِنَ اللَّهِ وَمِنْ قَدْ لُمَّ فَرَضْتُمْ فِي يُسُفْ فَلَن أَبْرَحَ الأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَمْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ارْجِعُوا إِلَى أَبِيكُمْ فَقُولُوا يَا أَبَانَا إِنَّ بَنَا كَسَرَ وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ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 قال إنما أسكبثبي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون.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 اذهبوا بطميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا واتوني بأهلكم أجمعين ولما فصلت عير قال أبوهم إني لأجدني حيوسف حي لولا أن تفندون قالوا تالله إنك لفي ظلالك القديم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 فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال دخلوا مصر إن شاء الله آمينين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 إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاضر السماوات والأرض أنت في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين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 ولا يرد بأسنا على القوم المجرمين، لقد كان في قصصهم عذرا لأول الألباب، ما كان حديثا يفترى، ولكن تستيق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقومه.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 وهو الذي مَتَّلَ الظُّوْجَ لَفِيهَا رَبَّسَيَّ وَأَنْهَارَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زُوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي الْلَّيْلَ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وفي الأرض قطع متجابرات وجناح من أعناب زرع لخيل صنوان غير صنوان وغير صنوان يشطب ماء واحد. ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لا آيات لقوم يعقلون وإذا أعجب فعجب قلهم أَإِذا كُنَّا جَرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُلَاءِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُلَاءِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ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 ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعط فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاسِضِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِظِهِ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ضَعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُمِ وَالْآصَالِ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قل أَفَتَتَّخَذُونَ مِن جَانِبِ الْأَرْضِ آلِهَةً أَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَمِعُ الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَمِيعُ الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ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 وَمِمَّا يُقَدُّونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِرَاحَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ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 والذين صبروا بتضايع مجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا علانية ويدرؤن بالحسنات السيئة ويدرؤن بالحسنات السيئة أولئك لهم عقبتار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 بعلم فاطه ويقطعون ما أمر الله به أي صل ويفسدون في الأرض ويصي ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار.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 الذين آمنوا وتضمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تضمئن القلوب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 جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم أو تحل من دارهم حتى يأتي عدو الله.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 قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا وَلَا مُشْرِكَ بِهِ إِلَيْهِ أَدْعُو وَإِلَيْهِ أُنِيبُ وَكَذَلِكَ أُنْزِلَ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أهواء بعد ما جاءك من العلم مالك من الله مولع من ولا ماق ولا قد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواج وذريات.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 وَإِذْ قَالَ موسى نعمة اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ آَجَاهُمْ مِنْ آَلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُزَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ نِسَاءَكُمْ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 قَالُوا إِنْ أَنتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا تُرِيدُونَ أَنْ تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأْتُوْنَا بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ قالت لهم رسولهم إن نحن إلا بشاهن مثلكم ولكن الله يمنع على من يشاء من عباده وما كان لنا أن آتياكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا عصبرا على ما آذיתنا وعلى الله فليتوكل المتوكلون وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرج أنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلك الظالمين وَلَنُسْكِنَنَّ النَّجْمَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِ وَخَافَ مَعِيدَ وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عنيد مِنْ وَرَائِهِمْ جَهَنَّمُ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 وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنتُمْ يَعْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ قالوا لو هدان الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا مما محيص وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله بعدكم بَعْدَ الْحَقِّ وَبَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيْ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلِ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ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 أصلها ثابت وفرعها في السماء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 وجعلوا لله أندادا ليظلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رسقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال Allahü Lâhi kâlû bî sâwâti ve alâbû ve âzâl min sâîma anf,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 رَبِّ إِنَّهُنَّ أَظْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ فَمَنِ تبعني فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَن عصاني فَإِنَّكَ غَفُورٌ Rabbana, İni askata min zuriyeti, bıvadın ririzi, zarın ardı baiti kalmharam. Rabbana, liyükimü salate, fergele efidat min anası, tehmi ilayhim, tehmi ilayhim, ve rızqum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 وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابًا قَرِيبًا نُّجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ أَوَلَمْ تكونوا أقسمتم من قَبْلُ مَا لَكُمْ من زَوَالٍ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 فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبتل الأرض غير الأرض والسماوات وبرز لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم, سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع حساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أن هو إله واحد أنما هو إله واحد وليزكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين El-Rahman, El-Rahim, Malikiyu'l-Din, İyak n-ıbdu ve İyak n-ısteyin, İhdin al ciradal عليهم, غير المغضوب عليهم ولا Allahu azîm Muhterem kardeşlerim aşk-ı şerif tilaveti olacak. Azı bilmin şeyiıyor değil Sünneti kıl, Hold on, hold Altyazı <gülüyor> وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي